بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حلفاء ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل